كلمات فاتمه فاتمه قال اني جاعل كنفس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذ جعلنا البيت مثابه لل سَوَّأْنَا أَمْنَاهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بيتي, طهر بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ اذ قَالَ ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات وارزق اهله من الثمرات من امن من بالله واليوم الاخر قال ومن كثر فامتعوه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رب لا تقبل منا رب لا تقبل منا كأنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ملاسكنا وتب علينا رحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمه ويسكيهم انك ان العزيز الحكيم ومن يرض عن الله الا ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناهم في الدنيا وانهم في الاخره من الصالحين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 إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له موسيقى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا تهتدوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ, إلينا وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن فَإِنْ مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابلون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم ولنا نحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم منا مشهادة عنده من الله وما الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم